لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب واصبر نفسك مع ل ذ ي ن ي د ع و ن ربه ب ا ل غ د ا و ا ل ع ش ي يريدون و ج ه ه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 ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يغاثوا بماء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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه ة إلا ل ل ا ب ل الا قوة قوة إلا إ بالله لا قوة إلا بالله, لا قوة إلا بالله وقل موسوعه النابلسي خيرا س ل ع ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح ف ن ا تستطيع له طلبا وأحيط له بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خاويه ة و ي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني يا ليتني لم ي ي ت ن ل اشرك بربي أ ح د ا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 فترى ََ المجرمين َُِِْْ مشفقين َُِِْ مما َِّ فيه ِِ ويقولون َََُُ يا َ ويلتنا ََََْ يا َ ويلتنا ََََْ يا َ ويلتنا ََََْ ما َ لهذا ََِ الكتاب َِِْ لا َ يغادر َُِ